بسم الله الرحمن الرحيم بنا خوي خواه مهربان لا أقسم بهذا البلد سوين بمشارك مكة وأنت حل بهذا البلد وتولو شاردان اشتجي كأزارداني تويته داروا ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد وسوين بباوكو أويك ليكو توتوا سوين بخواب راستي آدمي من دروس كردوا لرنزو تشيشو نار حتيدا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا آيه واد زاني كازد صلاتي بسري دانيا بفيز ودلي مالي زورم لنا وداوا وبخشيوا أيحسب أن لم يره أحد آيه واد زاني كازني ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين آيه دوت هاو نداوته ve zamanı kudulevman peynadawa ve reytak u kharapman neşanadawa Falaqtaha mal'aqabata ve maa adara kemal'aqabata fakk raka bah fakk raka bah fakk raka bah fakk raka bah fakk raka bah fiyyawmin zi sakti تو تزانيت پلیسخت كاميا ازاد كردني كويله و ناندن و برسي تيدا خزم او مسكينا بهجاري ثم كان من الذين امنوا وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالرحمه سرراي أما نجلوك سانبه كبروايان هينابيو آموشقاري يكتريان كرد بيب آرام قرتنو آموشقاري يكتريان كرد بيب بزيو مهرباني أولائك أصحاب الميمنة أوانها ولاني دستي راستن والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة وأوانيك بيب روابون بمعجزون شانكان إيمة أبانها ولان دستي سفن عليهم نار مقصد داييرتون آغري درگا داخرا